وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق اي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ قُلْنَا عَنَّا مِن عذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صبرنا مَا لَنَا من محيط.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 فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ألم تر كيف ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وفرعها في فِي تؤتي تُأْتِي أُكُلَهَا كل حين بِإِذْنِ رَبِّهَا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبًا وَبَنِيَ أَنْ يَعْبُدَ الْأَصْنَامُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غاتلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر إنا سَيُومَا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعَوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الْأَصْفَادِ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لن يجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا انما هو اله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب